بسم الله الرحمن الرحيم بناوى خوي بخشن دي مهربان إنا أعطيناك الكوثر بجمان اي ما پيمان بخشيت شتيش زور گورو بفر كا پيغمبراتي فصل لربك وانحر دي كواة نواجبك بو پروردگارد وقرباني سر ببرا إن شانك هو الأبتر بجمان هرنا حزد دوابرا